يا ما نفس عيش قلبه على كفه كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا يا ما نفس عيش قلبه على كفه كل اللي برداني في كفوف يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه Come on! Világos a színe, és a színe világos. Vajon miért? Vajon miért? Vajon miért? Vajon miért? Vajon بيحب ولا يكره سن شايل بكرة بيبن في الشده ويطمن ولا خن ولا عمره